انما لهم مما يحيط لا يساء الانسان من دعاء خير وان مسه الشر فياوس قنط ولا ان ادقناه رحمه منا من بعد ضراء امست ليقولن هذا لي لا تقوا اله ولا يرجعه الى ربي ان نبي عنده لذ حسنا فلا ننبئ ان الذين كفروا بما عملوا ولا من عذاب غليظ واذا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 سَيَحَسَّى يَتَبَيَّنُ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنَ الْقَارِ يَرْبُهُمْ أَلَا إِنَّهُمْ بِكُلِّ شَيْءٍ